فَأَنْفَجَ جَاءَ ظُلْمَ وَزُورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَفَتْ بِهَا فَهِيَ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلَ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 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنَهَا مَا كَانَ بَيْطًا مُقْرَنِينَ دَعَوْهُنَّ لِكَثُبُورَةَ لَا تَدْعُ الْيَوْمَ كَثُبُورًا وَحِدَةً وَدَعُوَكَ كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي يُعْدَى الْمُتَقَوِّونَ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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترسيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم شر مكانا واضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا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 وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إلَّا مَا شَاءَ أَيُّهَا الَّذِينَ أَسْتَخِذَ إلَى رَبِّهِ سبيلا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 سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الورفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما